تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبوي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماء وال earth إلا آت الرحمان عبدا لقد أحصاهم وعدهم عددا فكلهم آتيه يوم القيامة فردا